私は。 السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله الناس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 ل ي ل ة الثلثاء ا ا ل م و ا ف ق ة للسادس والعشرين من شهر ذي ا ل ح ج ة لعام اثنين وثلاثين و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف ل ه ج ر ة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم ا ل م و ا ف ق ة للثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام إ ح د ى عشر و أ ل ف ي ن للميلاد ف أ ق و ل أ و ل ا وقبل كل شيء إ ن ي أ ح ب ك م في الله و أ ك ر ر ما ذكرته أ م س لعل بعض الحاضرين لم يكن موجودا أ م س ف أ ق و ل أ ح ب ك م ل أ ن ك م و ص ي ة غ ا ل ي ة من أ غ ل ى و أ ع ز و أ ف ض ل من خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أ ن أ ب د أ نتفق على أ ش ي ا ء منها أ ر ي د من أ ح ب ت ي إ ذ ا ذكرت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نطيب ونعطر هذا المجلس ب ا ل ص ل ا ة والسلام على خير ا ل أ ن ا م أ ي ض ا أ ر ي د من أ ح ب ت ي أ ل ا تفارق ا ل ب س م ة شفاتكم ويكفيكم أ ن ه ا ص د ق ة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أ خ ي ك لك ص د ق ة و أ ي ض ا مما أ ر ي د ه بل و أ ر ج و ك م رجاء شديدا أ ن تتعارفوا وذلك لكي تتالفوا بل أ س ت ح ل ف ك م بالله أ ن يتعرف كل أ خ على من استطاع من إ خ و ا ن ه وكذلك ا ل أ خ و ا ت يتعرف كل منهن على أ خ و ا ت ه ا و لا يفهمني احد خ ط أ طيب فيقف ا ل إ خ و ة بعد الانتهاء من هذا اللقاء خارج المعهد عند باب النساء ف إ ذ ا س أ ل ه سائل لماذا تقف هنا يا أ خ ي ق ل الشيخ قال لي رح ت ع ر ف ه ا <تصفيق> طيب لا الرجال يتعرفون على بعضهم و ا ل أ خ و ا ت يتعرفن على بعضهم و أ و ل ما أ ب د ا به التعارف أ ع ر ف ك م بنفسي أ ن ا أ خ و ك م في الله عماد الدين ابن أ ب ي النجا بولاه بالعربي عماد الدين أ ب و النجا طيب من و ا ل ي د بورسعيد اربعتاشر ث م ا ن ي ه سنه الف و ت س ع م ئ ه ونقط تعلمون أ ح ب ت ي يرحمني الله و إ ي ا ك م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ن ن ا سنتدارس سويا كتاب الله تعالى والمقرر أ ن نتدارس جزء عام م أن ن ت د ر س جزء ع وقد س أ ل ت في لقاء أ م س سؤالا وطلبت أ ن يكون بحثا وهو لماذا نفسر جزء عم وما أ ه م ي ة ذلك وبما أ ن البعض لم يسمع ولم يحضر لقاء أ م س إ ذ كان لقاء أ م س لقاءا س ت ث ن ا ئ ي ا فوصل إ ل ى سمعي ان البعض حسب وظن أ ن ن ي س أ ق و م بتدريس م ا د ة الاداب و ا ل أ خ ل ا ق م ح ا ض ر ة أ م س كانت ا س ت ث ن ا ئ ي ة لحدوث أ م ر طارئ ل أ خ ي عادل حفظه الله فجئت مكانه في هذا الموعد فقط أو ه ذ اما اللقاء فقط أ أ ن ا فموكول إ ل ي درس التفسير ف أ ق و ل بما أ ن ا ل ب ع ض ي ح ض ر أ م س ف ي س ت م ر م ع ن ا البحث إ لاننا أ ن ن و ه على أ ش ي ا ء منها أ ن جزء عنها كم س و ر ة سبعه ثلاثين ج ز ا ك الله、خير. اي ما يقارب ث ل ث ص و ر ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كم س و ر ة سوعة ل ا يعني ن ي قرط الثلث صحيح أ ي ض ا جزء عم اكثر ا ل أ ج ز ا ء ت ل ا و ة وحفظا وتداولا بين الناس واضح أ ي ض ا ا ل أ ط ف ا ل الصغار أ و ل ما ي ب د أ و ن بالحفظ ي ب د أ و ن به فكيف لو س أ ل ك أ ح د أ ب ن ا ئ ك أ و أحد الصغار وقال يا أ ب ي أ و يا أ م ي يعني إ ي ه من شر راسق إ ذ ا وقب أ و يعني إ ي ه الله الصمد أ و يعني إ ي ه إ ي ل ا ف ي ه م أ و العادات ضبحه فالمريات ق د ح ه فالمغيرات صبحه فاثرن به نقعه فوسطن ا به ج م ع ة اسالك ا ل أ س ئ ل ة دي طيب أ ك ي د سترتبك وتقول ده كلام كبار متدخلش فيه طيب أ و تقول له أ م ه أ ن ا مشغوله دلوقتي ولما ي ج ب و ك ا س أ ل ه طبعا تدبس الاب、طيب. لذلك سيكون و ا لا تشغلوا ل لا انفسكم إ خ و ا ن ي بهذه ا ل أ س ئ ل ة الان آ ن طيب ل تشغلوا أ ف س ك م أ ر ج و أن ل ا ي ق ر أ أ ح د هذه ا ل أ س ئ ل ة ا ل آ ن رجاء طيب ليه ه ت أ ف ل ه و ه ت ف ك ر و ا في ا ل أ س ئ ل ة ومش ه ت ك و ن معاي ا و أ ن ا أ ر ي د قلوبكم وعقولكم فلا ينشغل أ ح د لا ب ق ر ا ء ة ولا ب ك ت ا ب ة لا أ ر ي د إ ل ا أ ن تسمعوا باذان قلوبكم طيب فلا ينشغل أ ح د بشيء لا إ ل ه إ ل ا الله أ ق و ل لزاما علينا ابتداء ان أ نحفظ معاني كلمات جزء عامه و س ت أ ت ي في الاختبار وهي م ص و ر ة في ا ل م ن ز م ه بل هي أ ه م شيء في درسنا حفظ معاني كلمات جزء عامه من كتاب كده يسير اسمه الوجيز طيب ل ايضا إله الله أ جزء عامه اكثر من نصف صور المفصل والمفصل إ ن قلنا إ ن ه من ص و ر ة ق ا ف فيكون عدد صور المفصل من قاف إ ل ى الناس خ م س ة وستين ص و ر ة فجزء عما س ب ع ة وثلاثين فيكون أ ك ث ر من نصف المفصل هل تعلمون أ ه م ي ة المفصل س ي أ ت ي الكلام على هذا لاحقا ب م ش ي ئ ة الله تعالى و أ ن ه هو المنهج النبوي الذي ر ب عليه ا ل ص ح ا ب ة ف أ و ل ما كانوا يتعلمون يتعلمون المفصل وتعلمون أ ح ب ت ي هداني الله و إ ي ا ك م في الدارين أ ن لكل شيخ ط ر ي ق ة ف أ ق و ل ل أ ح ب ت ي بعضا من طريقتي حتى نسير على نور تعلمون أ ن للتدريس طرق منها بل من أ ف ض ي ه ا التدريس ب ط ر ي ق ة البحث وليست بالتلقين طيب احنا تعودنا احنا صغار انو يعلمون بالتلقين قل و يا ابني كذا كذا ك ذ اكتب ا والواحد قاعد يكتب و ل وفهم ح ا ج ة طيب لا احنا هيكون معظم دراستنا ق ا ئ م ة على ط ر ي ق ة التدريس بالبحث فقد تتعبوا معي ش و ي ة ولكن والله والله والله في مصلحتكم والذي بحث و أ ت ى بهذه البحوث جزاه الله خيرا من إ خ و ة واخوات لعله ذاق بعض ح ل ا و ة البحث على العموم سيكون هناك بحوث الذي يمل من ك ث ر ة البحث أنا لا أ ج ب ر ه على ذلك البحوث ا خ ت ي ا ر ي ة ولكن والله في مصلحتكم و إ ن ي أ ر ي د لكم الخير يعلم الله طيب لا إ ل ه إ ل ا الله هناك أ ش ي ا ء تمر علينا س أ ط ل ب بحثها على أ ن ت أ ت و ا ب ا ل إ ج ا ب ا ت بحد أ ق ص ى يوم السبت لا ت خ ل ف أ ح د عن يوم السبت هناك أ ش ي ا ء ت د ب ر ي ة حول ا ل ص و ر ة التي سنتدارسها ب م ش ي ئ ة الله تعالى وهي مثلا ل أ س ئ ل ة التي وزعت عليكم أ و ستعلق طيب برضو يبص في ا ل أ س ئ ل ة الله مستعان أ ر ج و ك م لا تنظروا في ا ل أ س ئ ل ة ا ل آ ن واضح أ ج ي ب و ا على ما تستطيعون ا ل إ ج ا ب ة عليه وذلك ب أ ح د طريقين أ و بكلا الطريقتين ا ل أ و ل تقول إ ج ا ب ة ا ل أ س ئ ل ة من تفكيري و ت أ م ل ي أ ن ا عايز عقلك ي ش ت غ ل طيب عايز ايه عقلك ي ش ت غ ل عقلك فين لا مش فراسك ي ك تعرف خ ل ا ص لكن الله عز وجل علمنا أ ن العقل في القلب أ ب ل ه م قلوب لا يعقلون به طيب فالعقل في القلب لكن المخ هو ا ل ف ر ا س واضح طيب ف أ ق و ل أ و ل ا إ ج ا ب ة ا ل أ س ئ ل ة من تفكيري و ت أ م ل ي أ و تدبري أ ي ح ا ج ة المهم تعرفني ان ده جهدك أ ن ت وذلك بعد إ ع م ا ل العقل والتفكير ودعاء الله أ ن يفتح عليكم الثاني أ ن تقولوا ا ج ا ب ة ا ل أ س ئ ل ة من خلال البحث واضح فهذا خلاص ما تستفرغ وسعك وتعمل عقلك في ا ل إ ج ا ب ة بعد ك ت دور على, على الاجابات لا ي س أ ل ن ي أ ح د عن مصادر ما يقوليش أبحث فين؟ ابحث زي م ا انت عايز ان شاء الله حتى في الحرفيين طيب مش مشكلت. مشكلتك ي م ش ل ت ك انت وليه ليه بعمل كده لمصلحتكم ايضا ل ا ن لو قلت لك اذهب الى كتاب كذا بقى انت عملت ماذا بتنقل لا اريد ارى ابداعا وشكلك اشوف ابداعات <تصفيق> طيب والله انا أ ح س ن فيكم الظن فما شاء الله من أ و ل يوم وهناك الكثير من البحوث ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت فلا تخذلوني طيب فيعلم الله أ ن هذه ا ل أ س ئ ل ة استخرجتها من ق ر ا ب ة مائتين مصنف أ سورتي ئ ل ل ا ا ل ع ا م ة أو النبأ والنزعات فلا تخذلوني ولا تحبطوني و ت د ن ي م همتي شغلوني يعني اشتغلوا معي اشتغل معكم ا عشان اطلع على اكثر <تصفيق> طيب قد قد تستعينون ب ا ل ل س ئ ة ب ج ا ب ة ا ل ا س ئ ل ة بالشيخ جوجل مع ا ل ش ي خ ة ش م ل ة في حاجه اسمها ا ل م ك ت ب ة ا ل ش م ل ة طيب مكتبه الشمله اصدارات في منها ع ش ر ة الاف كتاب و أ ع ط ا ن ي أ ح د ا ل إ خ و ه جزاه الله خيرا هارد عليه أ ك ث ر مئه وخمسين دقيقه يقول مكتبه الشمله الجديده لسه ما رايتهاش ب لو تزوجوا الشيخ جوجل ل ل ش ي خ ة شمله ة ت ط ل ع ب أ و ل ا د كثيره إن شاء ا ل ل ي ع نتائج ي ن ك ث ي ر ة الله مستعان لا إ ل ه الا الله اقول من طريقتي التركيز على تدبر ا ل ق ر آ ن وسيكون لنا وقفات مع هذا ا ل أ م ر وبيان أ ه م ي ة التدبر والوسائل ا ل م ع ي ن ة على التدبر وموانع التدبر وثمرات التدبر فهو غايتي ومقصودي من هذا اللقاء أ ن أ ع ر ف أ ح ب ت ي على هذا ا ل أ م ر الخطير أ م ر في منتهى ا ل ا ه م ي ة أ م ر ن ا الله به وهو امر التدبر ومع ذلك قليل من خاض غمار هذا ا ل أ م ر ولو بحثتم في كتب التي, الكتب التي تتكلم عن التدبر لوجدتها ق ل ي ل ة جدا و إ ن ي لاعجب ا ل ل ه مثلا امر مثل التجويد و ل و ا ح ق ل من ش أ ن ه طيب نجد فيه المئات من الكتب والله المئات من ا ل م ب ا ل غ ة يعني أ ن ا عندي ق ر ا ب ة الخمسين مصنف في شرح الجزريه في شرح الجزريه بخلاف التجويد العام طيب فما بالكم ب ب ق ي ة ا ل م ت و ن أ و ما شابه واضح؟ فهذا في فن واحد وفي علم واحد وليس من ا ل أ ه م ي ة بمكان مثل علم التدبر و ل ل أ س ف لم يكتف فيه الكثير ولكني امل أ ن تكونوا انتم ن و ا في هذه ا ل م د ي ن ة ب م ش ي ئ ة الله تعالى ل أ ن يكون هناك معهد ل د ر ا س ة التدبر إ ن شاء الله لا إ ل ه إ ل ا الله أ ق و ل أ ن أ م ر التدبر هو المطلوب ا ل إ ل ه ي و ا ل أ م ر الرباني والذي من أ ج ل ه أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن إ ذ قال الله عز وجل كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك لماذا ل ي د ب ر آ ي ا ت ه وليتذكر اولو الالباب أ ي ض ا من طريقه بل هي ط ر ي ق ة إ ل ه ي ة و و س ي ل ة ر ب ا ن ي ة أ ل ا وهي القصص و ل أ ه م ي ة القصص جاءت س و ر ة باسم القصص وقال تعالى نحن نقص عليك أ ح س ن القصص بل بين أ ه م ي ة القصص بقوله لقد كان في قصصهم عبره لاولي ا ل أ ل ب ا ب ف ب م ش ي ئ ة الله تعالى سنقص بعض القصص التي تزيد ا ل إ ي م ا ن لمن تدبر ا ل ق ر آ ن وسيكون لنا وقفات مع آ ي ا ت هذه ا ل آ ي ا ت غيرت أ ح و ا ل مستمعيها ومتدبريها وستكون لنا س ل س ل ة بعنوان غيرتني آ ي ة غيرتني آ ي ة ففي ن ه ا ي ة كل لقاء س أ ذ ك ر موقف يسير آ ي ة سمعها البعض و أ ث ر ت فيه وغيرته و أ ط ل ب منكم المزيد فعندكم المزيد يعني قد تكون آ ي ة كانت سبب في استقامتك آ ي ة غيرت مجرى حياتك أ و حياتك ف أ ر ج و أ ن تمدوني بهذا لا إ ل ه إ ل ا الله وحتى لا أ ط ي ل عليكم إ ذ الوقت محدود والكلام ممدود ف أ ك ت ف ي بالكلام عن طريقتي وستكتشفون المزيد ب م ش ي ئ ة الله تعلمون أ ح ب ت ي أ س ع د ن ي الله و إ ي ا ك م في الدارين أ ه م ي ة ا ل ق ر آ ن ومن ذلك أ ن ه أ ف ض ل و س ي ل ة ل ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن قال تعالى واذا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا س ب ح ا ن الله أ ر أ ي ت م احبتي لو سمعتم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة من أ ب ل غ أ و أ ع ظ م الواعظين كيف تؤثر هذه الموعظه في قلوب المستمعين فكيف بموعظه احسن الخالقين هل هناك أ ب ل غ من الموعظه ا ل ر ب ا ن ي ة يقول تعالى يا أيها الناس مش بيكلم المؤمنين الناس مش كل الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم يا أ ي ه ا الناس قد جاءتكم م و ع ظ ة أ ت د ر و ن أ ح ب ت ي من من هذه ا ل م و ع ظ ة هل هذه ا ل م و ع ظ ة من الشيخ فلان أ و من العالم فلان لا قد جاءتكم م و ع ظ ة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين هل هناك أ ف ض ل من الشفاء الرباني الذي يقضي على ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة و ا ل م ا د ي ة و أ م ر ا ض القلوب والنفوس والجوارح أ م ر ا ض ا ل س ي ا س ة والاقتصاد و ا ل أ خ ل ا ق وغير ذلك يقول تعالى وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه لكن لمين لمن هذا الشفاء يا رب للمؤمنين ا ل ق ر آ ن هو الطريق المستقيم لمن أ ر ا د أ ن يستقيم يقول تعالى ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أ ن يستقيم هو النور الذي يبدد الظلمات ويهدي إ ل ى رب ا ل أ ر ض والسماوات يقول تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم قد يقول قائل نحن نعلم أ ه م ي ة وفضل ا ل ق ر آ ن ولكننا نريد أ ن نعرف, نعرف كيف ننتفع ب ا ل ق ر آ ن لماذا أ ث ر ا ل ق ر آ ن في جيل ا ل ص ح ا ب ة ولم يؤثر فينا كيف ن ت أ ث ر ب ا ل ق ر آ ن وما هي شروط الانتفاع ب ا ل ق ر آ ن وهناك أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة يطرحها أ ص ح ا ب ه ا منها من يقول أ ن ا أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ق ر أ التفسير ولا أ د ر ك هذا المعنى الذي تتحدثون عنه في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ويقول آ خ ر عندي يقين ب أ ن ا ل ق ر آ ن معجز لكن لا أ د ر ي أ ي ن هذا ا ل إ ع ج ا ز ويقول ثالث لماذا لا أ ج د هذه ا ل ل ذ ة التي تتكلمون عنها عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ويقول رابع هل يمكن ان يحكمنا ا ل ق ر آ ن في كل قضايانا حتى القضايا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل س ي ا س ي ة و ا ل أ م ن ي ة و ا ل إ ع ل ا م ي ة وغير ذلك ووصلني عن أ ح د المخرفين الذين يقولون عنهم مفكرين طيب وصلني أ ن ه قال هؤلاء السلفيين يريدون أ ن ي ح ك م و ن ب ا ل ق ر آ ن نريد أ ن نتقدم وهم يريدون أ ن نتخلف ويقولون قال الله وقال ر س و ل الله أ ك ب ر كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م ويقول آ خ ر لماذا تركزون على ا ل ق ر آ ن فمشكلات ا ل أ م ة أ ه م و ا ل س ي ا س ة أ ه م والفقه أ ه م و ا ل د ع و ة والجهاد أ ه م والاقتصاد أ ه م وكذا وكذا و ا ل أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة والجواب واحد وهو عدم الفهم اي والله عدم الفهم الحق لهذا ا ل ق ر آ ن المنزل من لدن حكيم عليم الذي يقول إ ن ا ل ق ر آ ن لا يصلح لهذا الزمان يتهم الله عز وجل بعدم ا ل ح ك م ة أ و بعدم العلم ولكن ي أ ت ي ه الجواب إ ل ه ي و إ ن ك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم سبحان الله والله لو تلذذوا ب ا ل ق ر آ ن ووقفوا عند عجائب ا ل ق ر آ ن وحرك ا ل ق ر آ ن قلوبهم ما قالوا هذا الكلام والله أ ح ي ا ن ا أ ق ر أ كلاما في التفسير وفي التدبر لبعض الناس أ ق س م بالله أ ح ز ن أ ن الكلام انتهى وكنت أ ت م ن ى أ ن يزيد في الكلام في إ ب ر ا ز ا ل ل ذ ة في هذه الكلمات قد لا أ ق و ل ج م ل ة فيها ا ل أ ع ج ي ب ولا أ ق و ل ك ل م ة بل والله حرف وقد تكون تشكيل أ و ن ق ط ة ت أ ت ي ك بالعجائب و س ي أ ت ي معنا المزيد ب م ش ي ئ ة الله تعالى فنقول أ ن الحل هو الفهم الحق والفهم نوعان فهم ذهني معرفي وفهم قلبي إ ي م ايماني ن ف ه ذهني معرفي ف و الفهم ا ل أ و ل و س ي ل ة للفهم الثاني وهو ا ل غ ا ي ة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فتلك ح ج ة الله على خلقه كثير منا أ و ط ي العلم الثاني علم اللسان و أ و ت ي ما أ و ت ي من الحفظ أ م ا العلم القلبي فقليل من آ ت ا ه الله هذا العلم نعود للسؤال ما الذي يجعلنا لا ن ت أ ث ر ب ا ل ق ر آ ن الجواب أ ي ض ا ل أ ن ن ا شغلنا بتلاوته و حفظه عن التدبر فيه يقول الله عز وجل كتاب أن انزلناه اليك مبارك لا لتحفظوه ولا ل ت ق ر ؤ و ه وترتدوه فقط إ ن م ا ليدبروا اياته وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب يعني إ ن م ا كان الهدف من إ ن ز ا ل ه هو التدبر والعمل فاتخذوا تلاوته شغلا وحفظه و ظ ي ف ة و م س ا ب ق ة إ ن هذه الحال م خ ا ل ف ة للحال التي أ م ر الله عز وجل ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عليها قال تعالى ورتل ا ل ق ر آ ن ترطيلا ما معنى ورتل ا ل ق ر آ ن ترطيلا كما جاء في التفاسير ليس معنى رتل د ا ل ق ر آ ن ترتيلا ولا ا ط الله ا منكم من يقول ل يعني ي رتل د ا ل ق ر آ ن ترتيلا ها من, من يقول نعم نعم ها. غيره؟, ها غيره ها غيره ها نعم غيره أ ح س ن ت ج ز ا ك الله خيرا كانوا يتحققون علينا في كتب التجويد ويقولون اي جوده تجويدا وبحثت في عشرات كتب التفسير على أ ن أ ج د ك ل م ة تجويد في تفسير ا ل ق ر آ ن كله فما وجدت و ل ا اتحدى واضح ليس معنى رتل ا ل ق ر آ ن ت ر ط ي ل ا اي جوده تجويدا و ي أ خ ذ و ن من هذا ا ل أ م ر الرباني بالترطيل ي أ خ ذ وليس ن منه وجوب ا ت ج و د و ل ي ا ل أ م ر كذلك واضح طيب المعنى كما جاء في معظم التفاسير أ ي تمهل وترسل قال ابن كثير ف إ ن ه يكون عونا على فهم ا ل ق ر آ ن وتدبره فجعل الفهم والتدبر عله للامر بقراءته مرتلا وقال الشوكاني في تفسير ا ل آ ي ة ا ق ر أ ه على مهل مع تدبر فجعل التدبر داخلا في معنى الترتيل من ج ه ة أ خ ر ى يخشى أ ن تكون حال من ي ق ر أ ويحفظ دون تدبر كحال من سبقنا من ا ل أ م م التي ع ا ب الله عليها مثل ذلك كما في قوله تعالى ومنهم أ م ي و ن لا يعلمون الكتاب إ ل ا أ م ا ن ي قال ابن عاشور يرحمه الله تعالى قيل ا ل أ م ا ن ي يعني ا ل ق ر ا ء ة ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إ ل ا أ م ا ن ي يعني إ ل ا ق ر ا ء ة لا يعلمون الكتاب إ ل ا كلمات يحفظونها ويدرسونها ولا يفقهون منها معنى كما هو ع ا د ت ا ل أ م م الضاله إ ذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم ن س أ ل الله العافيه ا وهذا و ل ل أ س ف حال الكثير منا فينبغي أ ن تكون حال تالي ا ل ق ر آ ن مع كتاب الله عز وجل كما قال ا ل إ م ا م الاجري يرحمه الله تعالى يقول يتصفح ق و ل ي ا ل ق ر آ ن ليؤدب به نفسه لا يرضى من نفسه أ ن يؤدي ما فرض الله بجهل لا يرضى من نفسه أ ن يؤدي ما فرض الله بجهل في م ر ة س أ ل ت إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت جزاه الله خيرا وجزاه الله حرصا تقول كنت أ ص ل ي ببعض ا ل أ خ و ا ت كانت إ م ا م ه طيب فتقول ونسيت آ ي ة فمش ع ا ر ف أ ع م ل إ ي ه فعدت ا ل ص ل ا ة ا د ه ا ل ل ه حرصا ولكن هذه رضيت من نفسها أ ن تؤدي ما فرض الله عليها بجهل ما تعرف أ ح ك ا م الصلاه ليست آ ي ة عاده ا ل ص ل ا ة فقد جعل الله العلم والفقه دليله إ ل ى كل خير إ ذ ا درس ا ل ق ر آ ن فبحضور وبفهم ا وعقل همته إ ي ق ا ع الفهم ا لما أ ل ز م ه الله من اتباع ما أ م ر والانتهاء عما نهى ليس همته متى أ خ ت ب الصوره ب ه م ة كثير من الناس ا م ت ب أ خ ت ب ا ل ص و ر ة دي أ ح ف ظ ه ا ظهر ق ل ب ه و خ ل ص ه ا ا م ت أ خ ت ب ا ل ق ر آ ن نحن ا ل آ ن عندنا مئات ولا أ ب ا ل غ مئات من حفظه ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل م د ي ن ة عندنا أ ك ث ر من م ا ئ ة كتاب يحفظون ا ل ق ر آ ن ولكن عمليه التفريخ حفظ غربه في, في الشارع ما في كتاب على حد علمي في مبلغ علمي يهتم بتدبر ا ل ق ر آ ن وتعلم و ل ا ل ق ر آ ن ولعله سيكون قريبا ب م ش ي ئ ة الله تعالى إ ذ ننوي ب م ش ي ئ ة الله تعالى افتتاح دار التدبر دار التدبر وعند الافتاح سنعلنها ب م ش ي ئ ة الله تعالى دار التدبر لتعليم ا ل ق ر آ ن وليس لتحفيظ ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة طيب يقول الاجري همته متى أ س ت غ ن ي بالله عن غيره متى أ ك و ن من المتقين متى أ ك و ن من المحسنين متى أ ك و ن من المتوكلين متى أ ك و ن من الخاشعين إلى آخره متى أ ج ا ه د في الله حق الجهاد متى أ ح ف ظ لساني متى أ غ ض طرفي متى أ ح ف ظ فرجي متى أ س ت ح ي من الله حق الحياء متى أ ش ت غ ل بعيبي متى أ ص ل ح ما فسد من أ م ر ي متى أ ح ا س ب نفسي والمحنى في لقاء ا ل أ م س وفي ن ه ا ي ة العام ان نقف أ خ ف ه م ح ا س ب ة مع النفس لا اله الا الله متى أ ز ه د في الدنيا متى أ ر غ ب في ا ل آ خ ر ة متى أ ت و ب من الذنوب متى أ ك و ن عن الله راضيا متى أ ك و ن بالله واثقا متى أ ن ص ح لله متى أ خ ل ص له عملي متى أ ق ص ر أ م ل ي متى أ ح ذ ر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد إ ل ى أ ن قال يرحمه الله تعالى فمن كانت هذه صفته أ و ما قارب هذه ا ل ص ف ة فقد تلاه حق تلاوته ومع العلم اختصرت ا ل أ و ص ا ف ا ل ل ي أ ل ه طيب فمن كانت هذه صفته أ و ما قارب هذه الصفه فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له ا ل ق ر آ ن شاهدا وشفيعا و أ ن ي س ا وحرزا ومن, ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أ ه ل ه وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة أ ق و ل ف أ ي ن نحن من هذه الصفات <تصفيق> لا إ ل ه الا الله أ ح ب ت ي أ ل ا تلحظون معي أ ن الناس في هذه ا ل أ ي ا م قد أ ق ب ل و ا بفضل الله تعالى على ا ل ق ر آ ن ت ل ا و ة وحفظا و م ر ا ج ع ة وفي مدينتنا هذه على صغر مساحتها و ق ل ة عدد سكانها إ ل ا أ ن فيها أ ك ث ر من م ئ ة كتاب لتحفيظ ا ل ق ر آ ن هذا بخلاف المساجد وغير ذلك وهذا خير عظيم ولكن أ ر ي د أ ن أ س أ ل سؤالا هل هذا ا ل إ ق ب ا ل على ا ل ق ر آ ن ب أ ل س ن ت ه م أ م بقلوبهم أ ح ب ت ي كلنا ي ق ر أ س و ر ة الكهف فهل ت أ م ل ن ا هذه ا ل آ ي ة يقول تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا المرء قد ي ق ر أ بلسانه بدون أ ن تكون هناك م و ا ف ق ة بين اللسان والقلب فمن كان هذا حاله يخشى عليه أ ن يكون ممن أ غ ف ل الله قلبه عن ذكره والعياذ بالله فلنواجه أ ن ف س ن ا بهذا السؤال هل ا ل آ ي ا ت التي نتلوها أ و ا ل آ ي ا ت التي نسمعها تتجاوز أ س م ا ع ن ا أ و أ ل س ن ت ن ا إ ل ى قلوبنا فالعيات لو ح د ث نجني ثمرات ا ل ق ر آ ن وننعم بنوره وهدايته قال أ ح د ه م يتكلم عن ا ل ق ر آ ن يقول نور على مر الزمان ت أ ل ق ا و أ ض ا ء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أ ر ه ق هذا هو ا ل ق ر آ ن مصدر عزنا فبه تبوان المكان ا ا ل أ س م ق يا حافظ ا ل ق ر آ ن يا حافظ ا ل ق ر آ ن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا وثم سؤال آ خ ر ما الذي أ م ر ن ا الله به الحفظ أ م التدبر التدبر أ ح س ن ت م قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى أ َ ف َ ل َ ا يتدبرون َََََُّ ا ل ْ ق ُ ر ْ آ ن قال يقول تعالى امرا بتدبر ا ل ق ر آ ن وتفهمه وناهيا عن ا ل إ ع ر ا ض عنه فقال أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا أ ي بل على قلوب أ ق ف ا ل ه ا فهي مطبقه لا يخلص إ ل ي ه ا شيء من معانيه فالتدبر واجب التدبر واجب يعني فرض التدبر واجب على كل مسلم و م س ل م ة وليس فقط على أ ه ل العلم كما سنبين فيما بعد ب م ش ي ئ ة الله تعالى إ ل ا أ ن ن ي أ ن ب ه ليس معنى كلامي أ ن نترك تعلم أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن أ و تعلم تصحيح ا ل ت ل ا و ة ففي ذلك خطر عظيم فتصحيح ا ل ت ل ا و ة وتعليم ا ل أ ح ك ا م سبب من أ س ب ا ب التدبر كما س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله و أ ض ر ب أ م ث ل ة يتضح بها أ ن الذي لا يحسن ولا يتقن ا ل ق ر ا ء ة بالطبع سيضل طريق التدبر فهذا رجل سمعته ب أ ذ ن ي ي ق ر أ من س و ر ة يوسف فقال أ ر س ل ه معنا غدا يرضع ويلعب فقلنا له يا فلان يرضع قال آ ه ب ش ك ل عائله صغير طيب ففهم بفهمه إ ن ه يرضع ي ع شنكا ا ن صغير و ج ز ا الله خير خيرا هو تدبر ولكن تدبر فيما ق ر أ او خ ط أ طيب ف خ ط أ ه في ا ل ت ل ا و ة أ د ا ه الى خ ط أ أ و غلط في الفهم كذلك هناك علم مهم جدا يغفله أ ك ث ر الناس حتى الذين يتعلمون أ ح ك ا م ا ل ت ل ا و ة هو علم, اسمه علم الوقف س م ه ع م ا ل والابتدا ء متى أ ق ف ومتى أ ب ت د ا طيب نسمع البعض يبتدئ بقوله إ ن نصارى سامحه الله أو هداه الله ه أو الله والله كنت ا ل آ ن أ ص ل ي المغرب ف أ و ل ما ب د أ ا ل إ م ا م قال إ ن ي جزيتهم اليوم بما صبره قلت كذاب نسب الكلام ن ف س أ و ل م طلع إ ن ي جزيته م انت انت اللي جزيتهم طيب فعلم الوقف الابتلاء امره خطير كيف يتدبر ا ل ق ر آ ن الذي يقف على قوله تعالى في آ ي ة فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله لو وقف على قوله فاعلم أن انه لا إ ل ه تخيلوا وقف هذا الوقف كيف يكون حاله وكيف يتدبر طيب و أ خ ب ر ن ي أ ح د ط ل ا ب ي أ ن ه سمع إ م ا م ا ي ق ر أ قوله تعالى رب إ ن ي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي فافرق بيننا وبين القوم طيب ليه القول ايه الفاسقين طيب ا ل آ دي قال الامام إ م و ل ص ي ب قال ولا ادري لعله كان بينه وبين أ خ ي ه بعض المشكلات واراد ان يفرق الله بينه وبين أ خ ي ه فقال رب إ ن ي ل ا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي فافرق بيننا ه و أ ف ف السامع يخلي ي ان ر ب ا أن يفرق بينه وبين أ خ ي ه الله مستعى و أ خ ب ر ن ي أ ي ض احد أ طلابي وهذه م ص ي ب ة و ط ا م ة كبرى تعلمون أ ن البعض يترجم ا ل ق ر آ ن و ل ل أ س ف هذه التراجم أ و الترجمات تصل إ ل ى ع ي د ي الغرب طيب ففي س و ر ة الزمر قوله تعالى وترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين من حول العرش طيب ف ترجم ك ل م ة حافين ترجمها بقوله والزود شوز يعني ايه؟ يعني بدون نعل يعني ح ا ف ي ن فتخيلوا لما يوصل الكلام دا للغرب واضطر ا ل م ل ا ئ ك ة ح ا ف ي ن ماذا يقول عن الغرب مساكين مش لاقيين نجيب نعل بالله عليكم كيف يستهزئون ويسخرون منا طيب هذا بسبب واحد معرفش يقرا فترجم على حسب قراءته وعلى حسب فهمه ففي أ ي شيء يتدبر هذا ال الذي يخطئ أ ق و ل وهو سؤال مهم جدا جدا جدا ب أ ي ا ل ق ر آ ن ن ب د أ ب أ ي ا ل ق ر آ ن ن ب د أ و م ن المنهج الجواب هو البدء بالمفصل أ و ل ا البدء ب ا ل إ ي ه بالمفصل صور المفصل طيب وهي من قاف إ ل ى الناس على أ غ ل ب ا ل أ ق و ا ل هذا ا ل أ م ر ليس من اختياري ولا من كلامي بل هو الذي ذكرته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في الحديث إ ذ قالت إ ن م ا نزل أ و ل ما نزل سوره من المفصل فيها ذكر ا ل ج ن ة والنار وقالت و أ ن ه أ ن ز ل ت بل ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ د ه ا و أ م ر ب م ك ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن ي جاريه العب وما نزلت س و ر ة ا ل ب ق ر ة والنساء إ ل ا و أ ن ا عنده يعني عنده يعني زوجه ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وكان كان في ا ل م د ي ن ة طيب وهذا هو منهج ا ل ص ح ا ب ة رضو الله عليهم ففي مصنف عبد الرزاق ففي مصنف عبد الرزاق أ ن عمر رضي الله عنه وارضاه كان لا ي أ م ر بنيه بتعليم ا ل ق ر آ ن ط ب ليه صحابي ما ي أ م ر ش ولاده بتعليم ا ل ق ر آ ن ويقول إ ن كان أ ح د منكم متعلما فليتعلم من المفصل ف إ ن ه أ ي س ر يبقى أ و ل ما ي ب د أ في التعلم ي ت ع ل من م اين من المفصل وفي صحيح البخاري باب تعليم الصبيان ا ل ق ر آ ن عن سعيد بن جبير قال إ ن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما جمعه المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل وقال رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا ابن عشر سنين وقد ق ر أ ت المحكم يبقى حفظ المحكم ه وعنده كم س ن ة فكان أ و ل ما ي ب د أ و ن ي ب د أ و ن بالمفصل اللي هو بنسميه قصار الصور يعني من قفل الناس ف إ ن ابن عباس رضي الله عنهما حين ب د أ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب د أ بالمفصل المحكم فالبدء بالمفصل له ميزات عده ة نبدأ بالمفصل ليه بدأنا له ميزات عدة منها ما يلي أنه بالمفصل بجزء عدة عامة ميزات ما الذي ليه له يلي أعلم هو يغرس ا ل إ ي م ا ن في القلب ك أ م ث ا ل الجبال عرفنا ل ي ه ن ب ي ع المفصل ل أ ن ه هو الذي ي ع ر س ا ل إ ي م ا ن في القلب ك أ م ث ا ل الجبال وهذا هو الذي أ ش ا ر ت إ ل ي ه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في الحديث السابق حين قالت لقد نزل أ و ل ما نزل س و ر ة من المفصل فيها ذكر ا ل ج ن ة والنار حتى إ ذ ا ثاب الناس ل ل إ س ل ا م نزل الحلال والحرام يبقى مش أ و ل ح ا ج ة نزلت ده حلال وده حرام و ع م ل وما تعملش طيب ترغيب ترهيب ج ن ة ونار م و ع ظ ة ي ر ق خ القلوب ي غ ر س ا ل إ ي م ا ن في القلوب طيب ف ص و ر المفصل هي التي تجعل القلب يثوب, يثوب ي ث ويطمئن ب ر ج ع يثوب ي و ب ا ل إ ي م ا ن ف إ ذ ا جاء الحلال والحرام بعد ذلك كان السمع و ا ل ط ا ع ة لرب العالمين ولرسوله ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم طيب قبل ما اكمل جاءتني و ر ق ة ا ل س ي ا ر ة رقم سته وثلاثين الف ستمائه وخمسه عشر تغلق الطريق و ت س ب ب في مشكلات الرجاء من الجميع عدم وضع السيارات والدراجات ا ل ب خ ا ر ي ة أ م ا م مدخل المعهد ل ل أ ه م ي ة فرجاء من صاحب من السياره س ت ة وثلاثين أ ل ف ستمائه و خ م س ت ا ش ر أ ن ينقلها ج ز ا الله خيرا أ ن ا ب ض ح ك ل أ ن ن ي اصلا أ ن ا مش عارفه خمس سيارته كام <تصفيق> طيب طيب بين أ ي د ي ن ا شاهد حي لا يغيب وهم ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين ا ل أ و ل ي ن حين زكت نفوسهم هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ع ظ ي م ة من هذا الكتاب العظيم حتى أ ص ب ح ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم كالجبال الرواسي ولكم أ ن تعلموا أ ح ب ت ي أ ن من أ و ا ئ ل ا ل ص و ر التي نزلت ص و ر ة ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ص و ر ة الضحى ص و ر ة المسد س و ر ة التكوير س و ر ة ا ل أ ع ل ى س و ر ة الليل س و ر ة العاديات س و ر ة التكاثر س و ر ة الماعون س و ر ة ا ل ق ا ر ع ة وغيرها من الصور كل ما ذكرت في جزء عم ف ت أ م ل ما الذي تغرسه هذه الصور في القلب لو ق ر أ ن ا ه ا وفهمناها كما يريده الله منا ا ل أ م ر عظيم جليل فتدبر فيما نزلت هذه الصور ومما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا الموطن أ ن حزب المفصل من كتاب الله جاء لتقرير ثلاث حقائق حزب الاول م ف ص ل ج ء لتقرير ثلاث ل حقائق ا أ توحيد الله في ربوبيته والوهيته و توحيد ه ه ي ت الثاني إ ث ب ا ت البعث والدار ا ل آ خ ر ة اثبات البعث والدار الاخره الثالث الامر بمكارم ا ل أ خ ل ا ق الامر بمكارم الاخلاق اذكر و أ ن ا صغير كان مشايخي حفظهم الله كانوا ي ب د أ و ن معنا بتفسير س و ر ة الحجرات لما فيها من أ د ا ب ع ظ ي م ة ولكن هذا هجر ا ل آ ن طيب ف س و ر ة الحجرات وهي أ ي ض ا من سور المفصل فيها مكارم و أ خ ل ا ق و أ د ا ب ر ا ئ ع ة وبيان هذا وذكر أ د ل ت ه من الكتاب و ا ل س ن ة ثم من كلام أ ه ل العلم ليس هذا محله و إ ن م ا أ ر د ت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه لعل قارئ المفصل يفيد منه في حين تدبره لهذا الحزب من ا ل ق ر آ ن أ ق و ل أ ن المفسر أ ي س ر في الفهم ل أ ن ه محكم ليس فيه متشابه إ ل ا ما ن د ر وقد سبق قول عمر رضي الله عنه وارضاه إ ن كان أ ح د منكم متعلما فليتعلم من المفصل ف إ ن ه أ ي س ر وقول ابن عباس ج م ا ع ة المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ما المحكم قال المفصل فهو محكم ظاهر بخلاف غيره من ا ل ق ر آ ن ففيه متشابه و أ خ ر ج الدارمي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إ ن لكل شيء سناما و إ ن سنام ا ل ق ر آ ن س و ر ة ا ل ب ق ر ة و إ ن لكل شيء لبابا و إ ن لباب ا ل ق ر آ ن المفصل افيبتغى الوصول للسنام قبل اللباب الميسر طيب وهذا الاثر عن ابن مسعود لا ادري صحته من باب ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة لا أ د ر ي ص ح ة هذا ا ل أ ث ر عن ابن س ع و د أ خ ت م احبتي للحكم أ ن ا الحكم عملي شاور هذه المواقف التي أ ذ ك ر ه ا أ ذ ك ر ه ا مواقف ح ق ي ق ي ة حدثت ليست من نسج الخيال قد تكون ي س ي ر ة ا ل آ ي ة قد تمر على أ س م ع ن ا ولا ن ق لها بالا الا أ ن ه ا غيرت بعض الناس طيب فيقول أ ح د ه م مما أ ث ر في ذلك الخطاب المليء ر ق ة وعطفا من ذلك الاب أ ب ل ل ذلك ل م م من ك و ا أ المكلوم والمفجوع بفقد ولديه فوقف على هذه ا ل آ ي ة يقول تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه فتخيلوا و احد فقد عز أ ب ن ا ؤ ه ويقول ا ن ن مرة واحدة ف ب ي ل ب ق ي ة ا ل أ ب ن ا ء يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه فانظروا إ ل ى لطيف الخطاب أ ب ع د كل هذا يناديهم وهو يعلم يقينا ما الذي فعلوه يناديهم ب ك ل م ة لا أ ل ط ف منها يا بني أ ه ذ ه ر ح م ة أ ب ب أ ب ن ا ئ ه الذين أ خ ط ر و ا عليه فكيف هي إ ذ ن ر ح م ة أ ر ح م الراحمين يقول آ خ ر إ ن ي أ ح د ث عن نفسي لقد وجدت ا ل ت و ب ة علاجا ً لداء الضيق والهموم والغموم فيا من يريد العلاج والدواء النافع للضيق والهموم والكروب والاكتئاب الذي يسمونه مرض العصر هذا وجد العلاج يقول وجدت ا ل ت و ب ة علاجا لداء الضيق والهموم والغموم التي أ و ر ث ت ه ا الذنوب هكذا أ و ح ت لي هذه ا ل آ ي ة قوله تعالى حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت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 وهذا طبعا كما تعلمون في ق ص ة ا ل م خ ل ف ي ن الذين تخلفوا عن ا ل غ ز و ة ف ه ج ر و م النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر ا ل ص ح ا ب ة أ ن يهجروه م ولا يكلموهم حتى الزوجات فضاقت عليهم ا ل أ ر ض وما رحبت شوفوا ا ل أ ر ض وسعداء ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بل ضاقت عليهم أ ن ف س ه م وشوفوا التعبير ظنوا أ ن لا ن ل ج أ لا مهرب من الله إ ل ا إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن لما ب يفر من حاجة ب يخاف منها ب يفر إ ل ي ه ا ولا منها ب يخاف ي ج ر ي منها لكن هي الله عز وجل ففروا إ ل ى الله إ ز ا ي المفروض انك تخاف من الله يعني تجري منه وتهرب منه بس هتهرب منه اطرافه لا ن ل ج أ ولا مهرب من الله إ ل ا إ ل ي ه قالت إ ح د ى ا ل أ م ه ا ت لي ابن صغير وهذا ما أ ل م ح إ ل ي ه أ ن التدبر لا يخص العلماء ولا ا ل د ع ا ء ولا المشايخ ولا المتعلمين ولا الكبار بل والصغار الصغار أ ي ض ا يتدبرون تحكي هذه ا ل أ م تقول لي ابن صغير عندما أ ع د ه بشيء ولا أ ن ف ذ ه أ و إ ذ ا شعر أ ن ي أ ك ذ ب يذكرني يقول ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة أ ل ي س في جهنم مثوى للمتكبرين أ ت ر ي د ي ن هذا المصير فما أ ج م ل أ ن نجعل ل أ و ل ا د ن ا شعارات ق ر آ ن ي ة نتحاكم إ ل ي ه ا تقول إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت كنت ك ث ي ر ة العصيان في أ و ق ا ت ا ل خ ل و ة لما ت ع و د لواحدها بالليل مع النت والشات والفضائيات والمحمولات والرسائل والكلبات طيب بدلا من أ ن تقوم الليل لرب ا ل أ ر ض و ا ل س ن و ا ت تنتهك الحرمات تقول كنت ك ث ي ر ة العصيان في أ و ق ا ت ا ل خ ل و ة و أ ش ع ر بالندم لحالي وبعد ف ت ر ة كنت مع ر ف ق ة ص ا ل ح ة وتذكرت أ م ر ي ودعوت الله أ ن يغفر لي وامسكت المصحف فوقعت عيني على قوله ربكم اعلم بما في نفوسكم رَبُّكُمْ ب أَعْلَمُ م ان فِي ف و س ك م إِنْ تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا تقول فبكيت وعزمت على ت ز ك ي ة نفسي لتكون أ ه ل ا ل ل م غ ف ر ة و أ خ ت م بهذا و أ ق و ل ل أ ح ب ت ي و أ س ت ح ل ف ك م بالله لنتوب ا ل آ ن وقبل أ ن نخرج من هذا المكان فليس ثم ثالث هما فريقان تاهب أ و ظالم كيف هذا يقول تعالى ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون فاما ان نتوب ا ل آ ن واما ان نكون من الظالمين فاختر لنفسك ف ن س ا الله عز وجل أ ن يتوب علينا لنتوب اللهم اتوب علينا, علينا لنتوب وابشركم ب أ ن مثل هذه المجالس يغفر فيها الذنوب ب ط ي الذي يحضر مثل هذه المجالس يقول الله عز وجل في ن ه ا ي ة المجلس للملائكه أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم فهنيئا هنيئا, هنيئا لكم جميعا يقول بعض ا ل م ل ا ئ ك ة فيهم فلان عبد الخطاء إ ن م ا جاء لحاجه ة مش عشان يروح مشوار أو عشان جاء جاء صاحبه صاحبتها يسمع يستنى يتدعط ده تروح تشتري يروح أو حاجة مش جاي يسمع مش جاي العلم. أو جاي احدا ده درس لن يجرب ن السنية انت ت ق بيقولوا ايه. أو أو مش ايه بيقولوا د يشوفوا ايه الصلافية ايه ايه مش او او حارف ا جاي ي ينتقد ي ج او بالقص او بالصواب يقول يجرب بكاسر يجرب الراء لان من الجرب طيب ج جاء او ء جاءت لتجرب او ش ف او جاءت بحجه خرجت من عند اهلها انا ر ا ي ح ة المعهد ر ا ي ح ة درس علم وهي ر ي ح ة درس تاني طيب فكل هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فنحمد الله عز وجل على لطفه بعباده إ ن ه هو التواب الرحيم واعتذر على ا ل ا ط ا ل ة وما أ د ر ي هل هناك وقت ل ق ر ا ء ة ا ل أ س ئ ل ة أ م هي معلقه ة اراك يا شيخ م ع ل ق ة ولا بتاعت ايه آه الرجاء السماح لنا ب إ ح ض ا ر أ س ئ ل ة التدبر يوم الاثنين لا طب أ ق ر أ ه ا امتي ها لا ي و م السبت عشان بس أ ع ر ف أ ق ر أ ه ا لحد نعم مش سمع إ خ و ا ن ي دخلتهاش على قدر المستطاع على قدر المستطاع اللي تقدر تحل تحل أ واللي يقدر يحل يحل بس يتاتي السبت عشان أ ق ر ا ه ا ا لحد واتي ب ا ل ن ت ي ج ة او اثنين ا ل أ س ئ ل ة وزعت على البعض فما حدش ياخذها ويمشي يعني شفله و ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة من اصحابه او من إ خ و ا ن ه و وأيض أ ي ض ا علقت فنزاكم الله خير. أقول قولي هذا. أستغفر الله عليكم ونزاكم الله خيرا هذا الله الله خيرا السلام الله وليكم عليكم وبركاته يقول قولي لي ورحمة 喂喂